صلوا لهذه محمد هو خير الأحب وصلوا بيها نسعد نستحرم الله عشر نستحرم نستحهر الله نفتوا حد لهم الجنة نسعدهم ربي بالبشرة ساروا معه The Hanna bi bin fursan bin al ابن عبيذ الله شهيد فمن استحرم العشر الصحبا صلوا صلوا صلوا على صلو الهادي محمد حي صلوا صلوا صلوا على صلو الهادي صلو محمد عبد الرحمن بن عوف مبشر بالشنه يا ساد لا اث معني ولا خوف معظم بالش اللي يسمو معظم بالش اللي يسمو ابو عبيد بن الجراح سيف صاحب الوجه الوضاح قول القد والقيام she